السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هذا موعدنا مع هذه الدقائق مع كتاب نقضيها مع كتاب الله جل وعلا هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذكرنا في المرة الماضية بعض فضائل هذا القرآن العظيم الذي يرفع الله جل وعلا به أقواما ويضع به آخرين نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن مع كتاب الله جل وعلا وذكرنا في المرة الماضية أننا سيكون لنا إن شاء الله وقفة لدخائق معلولات في كل مرة مع آية من كتاب الله جل وعلا وذكرنا أن في القرآن حوالي واحد 31 آية تبدأ بقول الله تعالى ألم ترى وضربنا أمثلة على هذه الآيات بمعنى ألم تعلم ألم يصل إلى علمك الرؤية هنا رؤية القلب إذا أخبرنا الله جل وعلا عن شيء فالمؤمن رأى هذا الشيء لا برؤية العين لا برؤية بصره إلا ما بقلبه لأنه لا أحد أصدق من الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل لا أحد لا أحد أصدق من الله فإذا أخبر الله جل وعلا عن شيء فالمؤمن راه يقينا وذكرنا ان بعد هذا الاستهلال لهذه الآيات ألم ترى؟ يكون بعدها شيء يحتاج إلى كثير من التأمل والكثير من التدبر وكل آيات القرآن تحتاج للتدبر والتأمل وتحتاج وقفات وتأمل كثير لكن نخص بالذكر هذه الآيات التي يكون فيها الكثير والكثير من العبر المهم؟ معنا في هذه الدقائق ان شاء الله آية من هذه الآيات يقول ربنا جل جلاله في سورة البقرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ فقال الله لهم الله موت ثم احياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت مرة ثانية فقال لهم الله موت ثم احياهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من هؤلاء الذين تتكلم عنهم الآية وفي أي مكان عاشوا وفي أي عصر عاشوا وما هي أسماءهم ما هي أشكالهم كل هذا لم تتكلم عنه الآيات إنما مقصد الآية العبره من وراء هذا الحدث القرآن لم يعتني كثيرا بذكر هؤلاء ولا أسماءهم ولا العصر الذي عاشوا فيه ولا قبيلتهم ولا مدينتهم ولا دولتهم لا كل هذا لا يفيد الذي يفيد العبرة التي من وراء هذا الحدث لما يكون هناك فائدة من وراء ذكر اسم صاحب القصة أو صاحب الحلف يذكره القرآن يعني مثلا قال الله جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ذكر اسمها واسم أبيها ومريم ابنة عمران لماذا ذكر الله جل وعلا اسمها بل وذكر اسم أبيها لأنها الوحيدة التي سيقع لها ما ذكر في الآيات هي الوحيدة التي تلد وتضع من غير أن يمسها بشر هي الوحيدة التي سينطق وليدها في المهد أنطق على من رموها بالفحشة وبالبوتان وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل النبي الآيات فلما كان حدث هذا الحدث لن يتكرر ذكر الله جل وعلا اسمها بل واسم ابيها لكن هنا العبره ليست باسماء هؤلاء ولا بموطنهم ولا بأسمائهم ولا بأي شيء إنما العبر بالأحداث التي وقعت لهم ومن الممكن أن تتوقع أن تتكرر في أن تقع أن تقع وأن تتكرر في أي مكان وفي أي زمان لذا لم يقف القرآن كثيرا عند أسماء هؤلاء ألم ترى إلى الذين خرجوا تأمل في الحدث ودعك من أسمائهم ودعك من مكانهم المهم أن تستفيد من وراء العبر التي في هذه الآيات وفي هذا الحدث الجلل الذي ذكر القرآن لنتعلم منه ولنستفيد منه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كثير من المفسرين اجتهدوا وقالوا إن هؤلاء كانوا من بني إسرائيل كانوا من قوم موسى كريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذكر كثير من المفسرين أيضا أن هؤلاء يعني ضرب بلادهم طاعون هو ما يشبه الوباء <تصفيق> نسأل الله أن يرفع عن المسلمين الغلاء والوباء والبلاء وأن ييسر لهم في معايشهم المهم أن هؤلاء المذكورين في الآية ذكر كثير من المفسرين أنه ضرب بلادهم شيء من الطاعون أو شيء من الوباء وصار الكثير يعني يموتون فخرج هؤلاء ليسوا بأعداد قليل إنما خرجوا وهم الوف ما الذي أخرجهم قال حذر الموت ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف ما الذي أخرجهم يا رب حذر الموت طيب وهل يعني الإنسان مأمور شرعاً ان هو يحذر وي بنفسه إلى التهلوك الإنسان مأمور شرعاً إنه هو يتداو ان هو يتعاطى الدواء إنه هو يذهب إلى الطبيب ان هو يسعى إلى أسباب ب ويأخذ بأس بأس الرزق وأسباب الشفاء <تصفيق> كل هذا الإنسان مأمور به وأن يقي نفسه وأن يبتعد عن ما يضر في نفسه وفي بدنه وفي ملء الى غير ذلك ولكن هل هذا الحذر يمنع القدر وهل هذا الخروج منهم يؤخر أجلهم لا الحقيقة أن ما قدره الله سيكون مع أن الإنسان مأمور هو يأخذ الحيطة ويأخذ بالأسباب ويحافظ على نفسه ويحافظ على بدنه ويتجنب الضرر ويتجنب أسباب الضرر لكن المقصود من وراء الآية أن يعلم المسلم أن يكون على يقين ان المرض لا يحدد عمر الإنسان خروج هؤلاء لا يطيل في أعمارهم ان الإنسان يتعاطى الدواء إن الإنسان يذهب إلى الطبيب لا يزيد في عمره بل عمره اجل حدده الله جل وعلا المرض لا يميت المحي المميت هو الله جل جلاله الطبيب سبب والعلاج سبب والشافي هو الله جل وعلا الإنسان يحذر ويحافظ على نفسه الإنسان يأخذ الدواء والإنسان يذهب إلى الطبيب مع يقين كامل أن الذي أمره بالأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب هو الشافي وهو المحي وهو المميت وأنه لن يكون إلا ما قدره الله ولن يصيبنا ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ألم ترى إلى الذين خرجوا وهم الوف حذر الموت ألوف سبحان الله يعني ما كانش في هؤلاء الالوف بعض الناس يقولون لهم ينصحونهم ويذكرونهم بربهم جل وعلا وبهذه العقيده سبحان الله ليس دوما الحق يكون مع الكثرة بل العكس هو الصحيح <تصفيق> الغالبية والأكثرية للأسف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يعقلون سبحان الله الأكثرية للأسف الشديد بتكون على خلاف ما يظنه الإنسان ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم الله بعد ان يعطيهم وان يعطيك لمن ان المحي هو الله وان المميت هو الله وان الذي يحدد الاجال هو الله جل جلاله نعم تاخذ بالاسباب وتحطط لنفسك وتبتعد عن الضرر مع يقين كامل أن الذي يقدره الله بعد ذلك هو الذي سيكون أمرك بالشر مع اليقين أن الشافي هو الله أن الذي يحدد ما يكون هو الله جل وعلا فلا المرض يعني يجعل عمر الإنسان أقصر مما قدره الله ولا الصحة ولا العافية ولا الاحتياط ولا الخروج ولا السفر يحول بين الإنسان وبين أجله الذي قدره الله جل وعلا إنسان مأمور إن هو يسعى لجلب رزقه مأمور إن هو يعمل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها اسعوا على جلب أرزاقكم وفي النهاية قال وكلوا من رزقه بعد سعيكم وبعد اجتهادكم ستأكلون من رزق الله جل وعلا الذي قدره الله وإليه النشور جل جلاله لا أحد يخرج من هذه الدنيا ونقص من رزقه شيء لا أحد يخرج من هذه الدنيا وقد قل من عمره لحظة سيموت الإنسان في الوقت الذي قدره الله لن يخرج الإنسان من هذه الدنيا إلا وقد استوعب الرزق الذي قدره له الله اسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني ألقى في قلبي يقين اسمع ان روح القدس نفث في روعي ألقى في روعي وفي قلبي وفي روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها مش هيموت عمره نائس لحظة لا ولا هيموت وهو أخذ لحظة زيادة عما عم قدره الله أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها مش حيخرج من الدنيا إلا وقد أخذ الرزق الذي قدره الله جل وعلا لا وفي نفس الوقت هذا الخروج وهذا الفرار وهذا الأخذ به الأسباب لن يمنع عن الإنسان الأجل الذي قدره الله قل الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشهيدة لا أحد يستطيع أن يمنع عن نفسه انقضاء الأجل إذا قدره الله إذا جاءت لهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون فسبحان الله أراد الله جل وعلا أن يعطينا درسا وأن يربينا على هذه العبرة وتلك الفائدة ألم ترى الا تعجب وتتأمل في حال هؤلاء ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت اخذتم بالأسباب لكن تذكروا أن المحي هو الله أن المميت هو الله فقال لهم الله موت من المميت؟ الله ثم احياهم ليتعلموا ليأخذوا إلى عبرة إن الله لا فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر الله ذو فضل علينا أنزل إلينا قرآنا فيه العبر وفيه الفوائد وفيه التربية وفيه العقيدة وفيه الإيمان وفيه غرس هذه العقيدة الصحيحة طيب هؤلاء ضرب بلادهم وباء او طاعون أو ما يشبه ذلك الشرع شرعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا وأرشدنا إلى مثل هذه الأحوال نسأل الله أن يرفع عن المسلمين والمسلمات في كل مكان الوباء والبلاء والغلاء وأن يحفظهم في كل زمان ومكان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض إذا سمعتم بالوباء بينتشر في مكان معين فلا تدخلوها البلد الفلاني هذا إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون قد أصاب أو في أرض فلا تدخلوها وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها الحصار الوباء وحصار المرض النبي صلى الله عليه وسلم سبق الدنيا كلها بعد ما يقرب من خمسة عشر قرنا بعد ألف وخمسمائة عام الناس الآن بدأوا يرجعون إلى ما أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت من الأرض الفلاني في طاعون لا تدخل هذه الأرض وإذا أصاب الأرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها تحجيم وحصار للوباء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى ذلك ان الإنسان لا يصيب ما قدره لا يصيبه ولكن له أن يحتاط له أن يحتاط وعليه أن يحافظ على نفسه عمر رضي الله عنه الفاروق رضي الله عنه كان خرج من المدينة المنورة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير ومعه بعض الصحابة يقصد بلاد الشام نسأل الله أن يرفع عن أهلها ما هم فيه وأن ينصرهم وأن يجمعهم وعلى الخير وأن يكتب لنا ولهم الخير المهم عمر رضي الله عنه هو في الطريق جاءه من أخبره أن الطاعون ضرب أرض الشام وأصاب أهلها نسأل لأن يحفظ أهل الشام وسائر المسلمين فشاور عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وشاورهم نكمل ولا نرجع ففي النهاية الصحابه رضي الله عنه اشاروا عليه ان يرجع الى المدينه لا لا نقبل على الطاعون فعاد عمر رضي الله عنه وقال له بعض الصحابه ابو عبيده رضي الله عنه يا عمر افرارا من قدر الله نفر من قدر الله وربنا مقدر لنا ان تصيبنا العدوى يبقى تصيبنا العدوى قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله لو ربنا مقدر نعم كلامك فعلا صحيح لو قدر الله لنا أن احنا سيصيبنا سيصيبنا حتى في أي مكان نكون لكن إذا كان في أيدينا سبب أن انت تكون في المكان الفلاني أن في المكان تحتط لنفسك تحافظ على نفسك إذ أنت مأمور شرعا أن تفعل ذلك نفر من قدر لا إلى... أيوة نأخذ العلاج ونفر إلى العلاج وإلى الطبيب وإلى المكان الذي نحافظ فيه على أبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا إلى قدر الله جل وعلا فرم قدر لا إلى قدر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض يعني أصاب أقطاع فلا تدخلوا وإذا أصاب أرض أن توفي فلا تخرجوا منها يعني يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسلمين ويحاصر هذا المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة لا طيرة العدوى بنفسها لا تصيب من تشاء لكن الفيروس المرض جند من جنود الله يصيب الله به جل وعلا من يشاء ويرفعه عمن يشاء هذه كلها أسباب حتى ان بعض الصحابة لما سمعنا مثلا يقول لا عدوى في العدوى بنفسها لا تصيب قال يا رسول الله إن الإبل تكون صحيحة فيدخل عليها الجمل الأجرف فيعديها يعني إيه كأن العدوى بنفسها بتصيب قال صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول الجمل الذي أعد هؤلاء من الذي أعد سبحان الله إذا قدر الله شيئا كان إذا قدر الله شيئا كان لن يكون إلا ما قدره الله لن يكون إلا ما قدره الله جل وعلا الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب الإنسان مأمور بالمحافظة على نفسه مأمور بالمحافظة على بدنه، مأمور بالمحافظة على أهله مأمور بالمحافظة على أولاده وبعد ذلك يكون عنده يقين أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله يقينا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لكن الذي أنزل هذه الآية الذي أنزل قوله جل جل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو الذي أمرنا بالتداوي وبالأخذ بالأسباب مسمعتش رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يقول إذا سمعتم بالطعون أصاب الأرض الف... لا تدخلوها ما تروحش للمرض برجليك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سبحان الله وإذا أصاب ارضا انت فلا تخرج منها ما تزودش المرض ولا تضر نفسك ولا تضر غيرك حافظ على نفسك تعاطى الدواء خذ الأسباب أسباب الرزق وأسباب الشفاء وفي النهاية الرزاق والشافي هو الله التواكل وإن الإنسان يسيب الأسباب ولا يأخذ بالأسباب هذا ليس من التوكل على الله ليس من التوكل على الله إنما التوكل على الله ان الإنسان يسعى ويأخذ الدواء والإنسان يسعى إلى الطبيب ويعلم الدواء سبب والطبيب سبب وأن الشافي هو الله الذي أمره بأن يتوكل عليه وأن يكون على قيم أنه المحي المميت الشافي الرزاق هو الذي أمره أن يأخذ بالأسباب هو الذي أمره أن يأخذ بالأسباب الرزاق هو الله الذي قال هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا ثم هو ممكن يرزقك من غير ما تمشي من غير ما تسعى من غير ما تشتغل من غير ما ت... لا أمرك بالسعي وبالأخذ بالأسباب فامشوا في مناكبه وفي النهاية قال وكلوا من رزقه وإليه النشور كانت هذه الوقفة مع قول الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نحن في حاجة شديدة وملحة لأن نقرأ القرآن لأن نتدبر القرآن لأن نتفهم القرآن نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إن شاء الله إلى وقفة جديدة مع آية من كتاب ربنا نسأل الله أن يجمعنا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته